يا جموع الحق ثوري الوغى مركانا اقفل في النيرانا تحرق تحرمانا اقفل في النيرانا تحرق تحرمانا غلجة نادت وقالت غلجة نادت وقالت وين الشباب يا حسافة وين الشباب يا حسافة أبو يا, يا أصحاب فلقد فتح الله الباب هب هب يا أصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاك باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاك نظام الامل الجد سيروا في الدرب ولا تهنوا ودعوا الخانع والمرتاب سيروا في الدرب ولا الخانع ارح الدنيا وتفرغ <متصفيق> <سؤال> <يتصفيق>. <دين> <متصفيق>. <متصفيق> يا اصحى فلقد باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجدى باب الفردوس, باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجدى أنغام الأمل الجدى, أنغام الأمل الجدى <تصفيق> أي يا آساد الغام حد المخلب والأنياب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 والامل الجذلا واعد للكفر نبالا وسيوفا بيضا وحرا واعد للكفر نبالا وسيوفا وحرا وخذي من كل اعادينا قيدهكم غررا ورقا يهود وخلي پری واخ د پساوال باندې ګرځي دایز ډروله غواسته دای کمپینې نازوت کړي دي دای نازوت وی حرکت دای زوتای ان سوال د مجاهدینو کميابي دو او د مجاهدینو کاغاده فاتحه او کفر ان صلاح شرمېږي په سرمینو پټول د افغانستان serã anexado para análise para o Allah faq mujahidin salimin باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجد أنغام الأمل الجد أجريتنا في الأرض صبيبا كالنهر العدب المنسى سجريتنا في الأرض صبيبا كالنهر العذب المنسى قولي للدنيا تكرارا بدوب ما لنا Sözallah uzaşık على القاعدة، على من الميليشيا خطاها. من بعد تاري سنحرر أرض الأحاري ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الرد والذناري من بعد الرد والذناري سنخوض معارك لا وسنمضي جموعا. نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوم